ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نَصْرًا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا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 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعوك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم فانزل السكينة عليهم وآثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم لتكون ايه للمؤمنين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 ولو قاتلكم الذين كفروا لولأوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا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 هم الذين sottukumanilmastidi وصدوكم عن المسجد الحرام fen'e, معكوفا mahille. Wallahulahdi, محله minuun, uanise, مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لم تعلموهم أن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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين محلقين او اوسق ومقصرين لا تخافوا فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هُوَ الَّذِي أَوْحَىٰ إِلَىٰ رَسُولِهِ بِالْهُدَىٰ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ بالله شَهِيدًا محمد محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار حماهم بينهم تراهم ركعا ساجدين يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا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 يُعجِبُ الذُّرَا عَلَى يَغِيظُ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا